بسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أشمعين وبعد خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المجموع المباركة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 ولئن امتمتم أو قتلتم لا الله تحشرون تعالى لبني المؤمنين لا ولا عن مشابهات في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو, النسب أو في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعرضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا كذب منهم فقد قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولكن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن يجعل الله هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة قال الله رَدًّا عليهم والله يحيي ويميت أي هو المنفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر والله بما تعملون بصير فيجازيكم بأعمالكم وتذيبكم ثم أخبرت ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه فيجازي كلا بعمله فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله نعم هذه أيضا من جملة الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى العصابة المؤمنة أن تتمثل فيها وأن تقضي فيها بغير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين، وأن المؤمن لا بد أن يتميز في اعتقاده ومنهجه وطريقته، فإن المؤمن يتعلق برب سبحانه وتعالى،, وتعالى ويبحث عما يرضيه، ويحرص على أن يكون حيث أمر الله سبحانه وتعالى. أما غير المؤمن، فهذا لا منهج له يضبطه ولا هدف له يسعى إليه وحينئذ لا, لا يستوي المسلم الذي يسعى لهدف عظيم هو تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى مع غير المسلم الذي حكى الله عز وجل عنه إنه إلا كالأنعاد يأكلون تمتعون ويأكلون كما تأكلون عن عام والنور ما لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها والله سبحانه وتعالى قد جمع في كتابه كل خير فعمر به وبين لهذه الأمة كل شر فحضرها منه ومن ذلك قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا عدم إيمان بقضاء الله عز وجل قدر وإنهم يلومون عليهم ويقولون لإخوانهم هؤلاء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل فهم كفرة بالقضاء والقدر ولا يعلمون أن الله لو كتب الموت على أحد والقتل على أحد فلو كان في برج مشيد لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه فان الحذر لا يغني من القدر وما قدره الله سبحانه وتعالى كائن حكما لا خلاف فيه ابدا ولا يمنعه حرص حريص ابدا فالمؤمن يفوض امره الى الله ويؤمن بالقضاء والقدر ولهذا ينزل ساحات الوغى منتظر إحلى الحسنيين إما القتل والشهادة وإما الغني وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى مقدر له هذا أو ذلك فإن قتل قتل واستشهد فهذا الذي يرجوه من المؤمنين الذين جاءوا صدقوا الله عليه فمنهم من قدن أحبه منهم من ينتظر وإن عاد بالغنيمة فالحمد لله عاد بالنصر وبالرزق المباحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى رزقي تحت ظل رمحي فناهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يعتقدوا هذا الاعتقاد وأن يظنوا أنهم لو جلسوا ما قتلوا وأنهم لو فروا من القتال لنجوا بل كل ميت ومقتول إن كتب الله سبحانه وتعالى ذلك فليكن قتلك وليكن موتك على وفق الشريعة وعلى الطريق المرضي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويرفع بك درجة فما منع أو ما أودى بخالد بن الوليد أن يقتل في المعارك مشاركته في جميع الحروب فنشارك في جميع الحروب ولكن كان موته رضي الله عنه على فراشه فما عجل له الموت مشاركته في القتال ولا ذبح كثرة سله لسيف في سبيل الله وانما اتاه الموت وهو على فراش فإذا هذا الحظر لا يغني ما يتقاعس الإنسان حيث أمر الله سبحانه وتعالى بدعوى أنه يخاف من أن يقتل ولو كتب الله عز وجل عليه القتل لقسوه ولهذا كثير من الناس يخشى أن يجاهد في سبيل الله خشية أن يصيبه مثلا بعض الأذى أو بعض الضرر ثم يقع بقدر ليس سبحانه وتعالى في ضرر أعظم من ذلك وهو في بيه وهو على فراشه كالذي يخشى مثلا أن ينفق جنيها في سبيل الله خشية الفقر ثم هو مع ذلك قد يصلف من البلاء ما يذهب بآلاف مؤلف مال هذا أمر واقع لا لابد للإنسان أن يكون في المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وعلى الحال الذي يحب الله عز وجل ويعلم أن ما كتب الله سبحانه وتعالى سيكون حكما لازم واحد يخاف لك الله لا أخاف مثلا أترك لحيتي أخاف أدعو إلى الله خشيت مثلا المؤاخذة خشية اضطهاد خشية كذا وكذا وغاية يعني ما قد يحصل لك اضطهاد ايه يعني شيء يسيء لا يساوي أن تركب السيارة ثارها ثم تخرج خطوة فتصاب في حادث فتقصر قدمك أو ينحني بسبب ذلك ظهرك طيلة عمرك أو تفق عيناك أو غير ذلك ما اغناك خلاص احلأ وطرق دينك وطرق طاعة ربك سبحانه خوفا من بلاء معين ثم سينزل بك بلاء أعظم بلاء أعظم لكن نزل بك هذا البلاء الأعظم وأنت لست على طاعة لكن يوم أن تؤذى في سبيل الله فانت على طاع فتحول هذا البلاء إلى حسنات عظيمة تجدها عند الله سبحانه وتعالى وكذلك أنفق ينفق عليك ولا تبخل بالجني ولا تبخل بعشر الجنيهات فإن الله سبحانه وتعالى قد يقيق بهذه النفقة أن انفاق أموال كثيرة جدا فالله عز وجل يهذب بنفس المؤمنة أن ترتبط بربها وما على العبد الا وما العبد إلا أن يكون حيث أمره الله سبحانه وتعالى وأن يوجد حيث ما يرضي الله تبارك وتعالى وحيث ما يقربه من الله عز وجل وأما مسائل البلاء الفقر كذا فإن ذلك على الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعني هذا الاعتقاد الباطل انهم يخافون المشاركه خشيه القتل ليجعل الله ذلك حصره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولما قال يحيي ويميت يعني ان الموت بيده سبحانه وان الحياه بيده فهو واهب الحياه وهو مقدر الموت ولا يغني حذر عن قدر ولئن قتلت فرضنا انكم قتلت ولئن إن قتلتم في سبيل الله حيث يحب الله وحيث امر الله سبحانه وتعالى ولين قتلتم في سبيل الله أو ماتم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع وهذا أنك قتلت بسبب الجريء في سبيل الله فاي قتل هذا قتل به تحياء لا تنسى حياتك وإنما تنتقل بالحياة عند الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى وحياتك عند الله عز وجل أعظم من حياتك عند البشر ما الذي فاتك إن قتلت في سبيل الله ما الذي فاتك ما الذي خسرت فإن في سبيل الله فاتتك حياة مع أبنائك وأولادك وزوجتك وضيعاتك وأموالك ودنياك فانتقلت إلى الحياة عند الله سبحانه وتعالى ولئن كنت في جوار الله فما فاتك شيء على الإطلاق من كان في جوار الله هل عدم شيئا من مفارقة أحد أبدا أبداً جوار الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وليادق قال صلى الله عليه وسلم إن عبد خيار الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل وكنا النبي يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى فما يعني ما الذي يطرطب إن قدد في سبيل الله ما الذي يطرطب بالعس أنت تتمنى الشهد وتحرف عليه وتبذل طرق السبيل إلى طلبه لأن الله عز وجل اشترى منك نفسك ومالك لان لك الجن فإذا ما فتك شيء ولئن موتتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون وسواء من تعرف فراشق فأنت محشرون إلى الله أو قتلت في المعارف فأنت محشرون إلى الله ولكن السعيد من وجد عند الله سبحانه وتعالى ما يسعد به في الأخير إذن هذه خلاصة المسألة فالإنسان لا يحرص حرفا شديدا على الحياة ولا على الغنى، فيدخل بنفسه وماله، وما قدره الله عز وجل من ضياع مال، أو من قلة ما سيكون، أو من ذهب نفس فسيكون الآن الواحد يكون خائفا، مثلا، أن يبتلى بشيء، ويظن أن الإسراء لن يجر عليه، ثم يبتلى بمرض، يذهب بكل ماله، بل قد يستدين، بل قد يبيع، بعض قد أو بعض الناس قد يبيعوا بيته ويسكن في شقة بالإيجار من أجل أن ينفق على نفسه في هذا المرض عافك الله سبحانه وتعالى عافك الله ولادة لو سأتي إلى أي مريض الآن مريض بالسرطان مريض بالكبد مريض كذا تقوله تطلق لحياتك ولك سمعا وطاع تعد لياه صحتي أطلق لحياتي وأدعو إلى الله ولنتو عاوزين أمشي في الشوارع أدعو إلى الله آه بس قد تؤذى ولا يهمك بس قد تضرب يا عم إيه يعني ضرب إيه برضي أنتم لا تشعرون بي أنا والله لا أنا أنا والله لا أنا عم بشيء أنا والله لا أتمتع بطاعه فأنت الآن الحمد لله معافى من هذا كل فعلى ما تحضر معه أن ما يأتيك من هذه الأمور كلها إنما هو في ميزان حسنتك عند الله عز وجل بدل ما الخمسة نستكد منك غضبا عنك أضعف مضعفة في ابتلاء أبذلها في سبيل الله من ناحية تؤجر على ذلك ومن ناحية أخرى يخلف عليك ينفق عليك هذا هو الإمام بالقدر وهذا هو الواجب على العبد أن يفعله قولهم هنا لو كانوا عندنا مماتهم ما وقتلوا هذا استعمال لو فيما يخرج من الملة فإن لو لا حالة في الاستعمال قد يستعمل الإنسان لو فيخرج بها من الملة إذا اعترضا بها على قدائل الله عز وجل قدر وتصخف على المقدر سبحانه وتعالى وضمن هذا الشيء يمنع فعلا من القدر الله وأن الله لا يقدر على أن يفعل بالعبد شيئا إذا تحصن حطا معينا فهذا والعياذ بالله في نسبة النقص لله عز وجل فيغفر بها الإنسان وهناك لو التي تستعر عمل الشيطان وتكون معصية من المعاصي والتي لا تخرج من ملاك الإسلام الإنسان مثلا يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا ويعلم أن الله عز وجل مقدر كل شيء ويعلم أن الله لا يعجزه شيء لكن هو يقول ذلك من باب التحصر فهذا آثم وهذا لا شك أن توشيبه قليل وقد تستعمل لو في أمر المباح ولا يقصدنا تعليق شيء مثلا محظور أقول لو تأتينا مثلا سأكرمك لو أتهتني غدا لأكرمتك لو أتهتني غدا لو لو هذا لا اشكال فيه هذا مباح ومنها لو التي قد تؤجر عليها لو أن الله عز وجل أعطاني مالا لأنفقت مثلما أنفق فلا قال صلى الله عليه وسلم فهو في الاجر سواء يبقى لولا هذه الاستعمالة وليست كل لو فاتحة لعمل الشيطان وليست كل لو محظور منها المحظور ومنها المباح ومنها المستحب أما المحظور فمنه المخرج من الملة ومنه المنخص للتوحيد فيعتم الإنسان على ذلك ولا يخرج من الملة ومنها المباح ومنها المستحب وهو تمني الخير تمني الخير لو رزقني له علم لذلت في الدعوة الى الله عز وجل لو رزقني له مالا لانفقته كذا وكذا وكذا, وكذا. فإذا لو ليست على درجة واحدة ولا على واحده واحدة فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لنصد من حولك فاعق عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألمت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك واحبوك وامتثلوا أمرك ولو كنت فضا أي سيء, أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسي لن من حولك لأن هذا ينسرهم ويبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجرب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبردهم إليه مع مال صاحبها من الزم والعقاب الخاص فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره أليس من أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء باخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لامر الله وجذبا لعباد الله لدين الله ثم أمره تعالى بأن يعفو عنهم فإنه صدر منهم من التقصير في حق صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان وشاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وثكر فهذا نعم توجيه من رب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الأخلاق الحسنة فإلا الإنسان مشهول على أنه يأثيره الأخلاق الحسن فإن ألمت إلى إنسان كسبته وإن خضعت له بالقول ملكته هذا معلوم معلوم ومعروف ولهذا فإن نبي صلى الله عليه وسلم لما كان في محل الداعية ولما كان قدوة للخلق الخلق داعيا لهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى ف أرشفه الرب سبحانه وتعالى إلى أن يستعمل الأسلوب الأليق مع الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى من الرأسة ومن الرحمة ومن اللين ومن خضوع الجالب ومن بذل الإحتان وغير ذلك مما يأثر به الداعية قلوب الناس فإن الدعاء ليس جذارين وليس حكاما على الناس بقطع رقاب أو بسفك دماء أو بتذى وإنما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يستحوه للناس أبواب الخير وقنوات الرحمة التي تأخذوا بعيد الناس إلى طريق الله عز وجل ورب أسلوب طيب مبارك فيه لين ورأسة ورحمة يستح القلوب عند بعض الناس أكثر مما يستح النص لجهل النص ولعدم تعلقه بالنص بدء أمره لكنه قد يتعلق بالمعاملة وقد يتعلق بالأسلوب فيكون هذا سبباً بعد ذلك إلى أن يسير على النص، يسير على النصر, النصر. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما فاتحوا كثيراً من البلدان بإخلاقهم الطيبة وبقدوتهم العالية وهؤلاء كانوا لا يعرفون كثيراً من النصوص ولا يتهمون كثيراً من أحكام الشريعة ولكن رأوا قوماً يفتحون لهم طريقة دعوة الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الحسابة فرأس مالي الدعية في الله عز وجل بعد الإخلاق والعلمي راس مالي الأسلوب فالأسلوب يختلف وعرض ما عندك من حق من أهم ما يكون فقد يرد ما عندك من الحق بسوء عرضك له وقد يقبل القليل من الحق عندك بحسن عرضك ولهذا كان الداعيه من أوسع الناس صبرا ومن من الناس غيظا ومن أكثر الناس نسيانا لحظ نفسه ليس الداعية فهو الذي سيمسك بخنجرة ويقف يناوش نفس الطرق وليس الذي إذا أخذ أحلم منه شيئا يسيرا قاضاه مقاضاتا لازعة ولكن الداعية الله لابد ان ينسى بعض حقوقه الدنيوية من أجل أن يؤلف قلوب الناس ومن أجل أن يجمع الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى حظ نفسه ولم يغضب صلى الله عليه وسلم نفسه قط انما كان غضبه اذا امتهكت حرمات الله عز وجل اما لنفسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كان من احلى من الناس واكرم الناس وابذل الناس للجود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين القاه جبريل فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريش المرسله يأتيه السائل يثاله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي ويأخذ بيد السائل الى زوجاته فدقول له كل زوجة ولدي بعدك بالحق معين في سوى الماء فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسكين ويعرض على صحابه من يضيف هذا, من يضيف هذا يعني ما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإحسان الذي بدله النبي صلى الله عليه وسلم بل قال صلى الله عليه وسلم من طر كمانا فلورثته ومن ترك دينا فعلي اي احسن اعظم من هذا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي فعلي مع أن مقتضى العدل ان النبي يكون وريثا طالما يتحمل في يأخذ يتحمل اذا كان عليه الغرم فيكون في له من الغنم ايضا مالا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال لهؤلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب اصحابه ويحلمه الصغير ويرفق به ويوقر الكبير يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير لام سليم ابو عمير ويكميه صلى الله عليه وسلم يا ابو عمير ما فعل النغير ولما يموت النغير هذا يشاركه النبي صلى الله عليه وسلم المه وهو صغير صغير ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في هذا ويؤانسه ويوقر الكبير ويحفظ قدر العظيم قال صلى الله عليه وسلم لما قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة فقال صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن فهو آمن ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم أي اسلوب من اساليب الشده في فتح مكه على الاطلاق ولما بلغ وقال أبي سفيان إن فعد ابن عباده يقول يوم يوم الملحمة اليوم تستباح الحرمه اليوم أذل الله قريشا فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد, سعد بل اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم الكعبة اليوم اعز الله قريشا ثم سحب اللواء منه ودفعه إلى ولدي قيس بن سعد رأته ورحمه ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل مكة ويدخل الكعبة ثم يخطب في الناس بغاية من اللين والرحمة ويرفق صلى الله عليه وسلم بهم فإذا كان قد أعطى لأبي سفيان ومن دخل لأبي صفيان فهو آمن فقد أعطى كل رجل من قريش هذا وقال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيوت هؤلاء ولن يتشفى أن نبي صلى الله عليه وسلم في أحد هذا أسلوب عظيم وهدي رفيع ينبغي أن يكون عليه الدعاء إلى سبحانه وتعالى لا بد أن ندعو بأخلاقنا وبآدابنا وبحسن تعاملنا مع الناس كما نجوا بعلمنا ليست المسائل يا إخواني مسألة نص وفقط وليس المجتمع اللي إحنا نعيش فيه مجتمع يتفاعل مع النص كما تظن أنت يعني يتفاعل خلاص حرام يبقى حرام حلال يبقى حلال ولو أتا منك الحق مش مشكلة ولو ضربته لكنك نكه وهتر حقا سيخلى الجزا qualification ليس هذا المستوى عندنا يعني ليس هذا المستوى عندنا أن تلاحظ ترى في المجتمع الذي نعيش فيه أنا هو مجتمع اللي يشاد الزوري مجتمع الشيخ الإسلام تؤذيه ولكن مع ذلك تعطيه مش مجتمع هشاب بن يقول الإمام مالك زد في الضرب وزد في التحديث. لا والله والله لو ضربت والله لو نهرت والله لو أعرضت عنه لما قبل منك البخاري كله لو حدثت له لابد أن نرفق بالناس ولابد أن نتعامل مع الناس برفق ولابد أن ننسى حدودنا دعك من تقتيب الجبين ودعك من الإعراض عن الناس ودعك من استصغارهم ودعك من احتقار العصاه إن احتقرت العاصي كنت عونا للشيطان عليه ولكن افتح له باب بالثوب فهدفق به إلى الله سبحانه وتعالى اجعله هدفك والله لو إذا كتأخذ 500 جنيه على الواحد من دول هتاجد الخسارجة هتشم الكارت عشان تتصل عليه وتسأل عنه وتتألف قلبه مش مشكلة على ما تغلق الكارت بعشرة عشرين ثالث هتصرف لك 100 جنيه لك 500 جنيه وجيبه معاك لو كان على كل رأس خمسمائة جنيه لرأيت الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بحق لن يأتي يا أخي أعظم من هذا لن يأتي الله بك رجوع وحيد الخير لك لن يأتي الله رحمة من الله وللت ولو كنت فضل غريضة قلبي لن فضل من حولي رأس مالك ونحن نرى مجتمعنا الحمد لله بل جميع المجتمعات بل والله لو عشت مع الكفار لو عشت مع الكفار تخبرني بعض أخواننا كان عايش في بلد أوروبي وكان مجاول الرجل النصراني طبعا النصراني خالف معروف ان المرتاح المسلم ده الارهابي معروف فبيقول ان احنا عندنا حديقة او كذا يعني بيجي مثلا حد يصلحها ويعدها وكذا يعني فالمفترض ان كل واحد لوحده او كذا فبيقول انا عملت ليه وله فالرجل لما جاهه كذا يعني تعجب عجب شديد جدا معقول ده الارهابي بقى يعني او كذا فبيقول لقيته منتظرني منتظر مش عارف راجع صاحبه بالليل او حكذا وقته متأخذ جدا واقف حتى يشكرني على هذا مش متخيل أن يكون هذا الأمر لعل هذا يفتح قدر الإسلام لعل هذا يفتح قدر الإسلام فالابتسامة والرفق والحسام هذا أمر مهم جدا لابد أن يلتفت إليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الناس لا يأتي بالنص ولهذا قال سبحانه أدعو لسبيل يا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجهدي لهم بلدي أحسن حال المدعو يختلف أحيانا قد تعنفه إذا كان في قوة إيمان ولهذا قد تعمل مع الأخ طالب العلم بأقسى ألف مرة مما تتعامل مع العامي صاحب المخدرات لأنك الطالب طالب العلم إلى, إلي دينه إلى ما عنده الحمد لله لا سامن عليه كما قال صلى الله عليه إني لا أعطى رجل وغيره أحبه لي خشت أن الكبة والله فيه في النار لكن الحقيقة بعض إخوانا ونحن لا نوع أنفسنا نحن من يعني مثل إخوانا دول الحقيقة قد ينفر من الدعوة إلى سبحانه وتعالى قد ينفر من اتباع الحق بسبب اسلوبه وشدته وصلافته الشديدة جدا بل قد يضطر إلى أن يعني يعتدي ويتجاوز في أخذ حقه لو كان له حق يتجاوز طلب ولا يروح يجيب من المستشفيات التقارير المضروبه ويجيب المحامي يجذب ويجيب منكم تشاهد الزور ممكن يحلف على كتاب الله كذب أو كذا قد يفعل كثير من الناس هذا ممن ينتسب الى الدعوه فعلى كل هذا الهدي والهدي ومرافيع وادب جليل جدا لابد ان ينتسب اليه الدعاه الى الله سبحانه وتعالى فبما رحمته من الله ينتفع لهم ولو كنت فضا غريب القلب لنفضوا من حول جلال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اظن من دون النبي صلى الله عليه وسلم بدعي او ولهذا تجد اصحاب البدع واصحاب المنكرات عندهم اغراءات انت ايه الاغراء اللي عندك يعني اغراطك ايه هذا تجد عنده اغراءات يعني تعمل مقدرات بيضحي عشان يجيب رجل هذا بتاع المعاصي بيضحي عشان يجيب رجله مخد بالك طب انت بتعمل ايه انت بتعمل بذلك ايه يعني بذلك عشان تجيبه الى الهدايه بذلك ايه هتقول لي مش مكلف ان انا انفق من جيبي او كده تكليف واجب وهو يعني مكلف ان هو ينفق من جيبي على المعاصي لكنك ينتظرك الأجر العظيم نعم وسائرهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله ومنها أن فيها تثنيحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث يتمعنت إليه نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكليه العامة للجميع فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامه ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب أعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زياده للعقول ومنها ما تنطبه الاستشارة من الرأي المصيب فإن, فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا واغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره ثم قال تعالى فإذا عزمت أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه فتؤد الاستشارة من باب الأخذ بالأسباب، لكن المستشير لا ينسى أن المعتمد اولا واخيرا على الله سبحانه وتعالى، لكن يكون هذا من باب أخذ الأسباب، كما أن القائد يبذل الأسباب إذا التقى مع الأعداء وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ناصر له إلاه، لا نصر إلا لا ناصر هذا القائد على أعدائه إلا به سبحانه وتعالى، ولكن يأخذ الأسباب. فتكون المشورة أيضا من باب اخذ الأسباب وتطيب خاطر المؤمنين وهي داخل أيضا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالامه فبما رحمة من الله لنت لهم ولا أحد الأمرين الذين ينبغي على المسلم الاتيان بهما إذا عزم على امر من الأمور الأول الاستخارة والثاني الاستشارة فالمسلم إذا قدم على امر من الأمور لم يتبين له وجه فيه فعليا يستخير الله سبحانه وتعالى أولا فيلجا إلى الله عز وجل في هذا وثانيا فإنه يستشير من يثق برأيهم نعم